وهي سورة انتهينا من سورة المنتحنة ونحن ندخل الآن على سورة الصف ولله الحمد مننا فنسأل الله أن لنا اتمامها ونسأل الله في عليها أن يشكر لكم حرصكم على الطلب وأن يفتح لنا ابوابا لا فيما في كتابه فإن الله جل في أولا فتح للعبد في الكتاب فقد فتح له خيرا كثيرا وقد قال أصمان بن عفان إذا طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا جل فعلا وإنما سعود يقول من أرد أن يختبر حبه لله جل فعلا فيعني فقد يعرض نفسه على كلامه فإن أحبه فقد أحب الله جل فعلا الله قل الله عبد الله رضي الله له سبعين مرة قال له عن درس بالليل خالص بالليل. هات وقت بالليل قال الله تعالى سبح الله ما في سماواته وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا قوم لماذا دونني وقد تعلمون اني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاشقين الله اكبر الله هذه الصورة سورة الصف رأى الإمام أحمد بن سلام قال تذكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوا أي الأعمال أحب إلى الله فلم يكن أحدا منا فلم يكن أحدا منا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا فجمعنا فقرأ, فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة يعني سورة الصف كلها هكذا رأه الإمام الإمام أحمد وألعل العمل بها من أفضل الأطعمة. يقول الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض في هذا لا على أن كل من في السماوات وما في الأرض يسبح الله جل وعلا سواء كان من الملائكة أو من الإنس أو من الجن أو من الحجر أو من الشجر أو الشمس أو القمر كل شيء إن خلقه الله جل وعلا يسبح بحمد ربه قال الله تعالى وإن من شيء إلا عند وإن من شيء الا سبب بحمد ربي ولكن وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربي ولكن لا تفقهون تسبحون وإن من شيء لا يسبح محمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقال الله جل في علا يجبا قوي معه والطير ولن الحديد وقال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام بين ايدينا واحنا بين أيدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايضا النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال, قال اني لا اعلم حجرا يسلم علي عندما كنت امر انا وأنا في مكة. فاذا تسبيح إذا ما من شيء لو سبح بحمد الله ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطب سماء لها أنطئت ما بين أربعة أربعة أصابع إلا وملك ساجد وساجد وراكع ويسبح بحمد ربه ذلك في و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في في السماء السابعة يدخله كل يوم في كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة <تصفيق> فكل شيء سيبلى بحمد ربه جل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح الله ما في السماء وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى فهو العزف فانتصر عزف فغلب عزف فقهر سبحانه وتعالى وهو الحكيم أيضا مع عزته مع جبروته مع قوته هو حكيم يضع الشيء في موضعه والله تعالى يعلم الذي يعلم من يصلح مما مما يفسد ويعلم الله تعالى من يكون له الله أكبر <تصفيق> كيف ظلك يا ابراهيم أحسن الله إليك أعازتني إليك وحشني جدا يا رب يحفظك ويسعيك أمرك يا رب رضي الله عنك يا أبراهيم أحسن الله عليك فإذا أنا في قولي وعه هو العزيز الحكيم مع جبروتي مع قوتي مع قهره سبحانه جل في علاه مع مع, مع مع أنه القوي القادر المالك هو حكيم يضع شيء في موضعه وكل شيء بلسان الحالي ولسان المقاري يسبح بحمد الله جل في علاه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وأصل التسبيح التنزيه اصل التسبيح التنزيه التنزيه تقول سبح وسبحان يعني ونزيه ربي دار الفعل تنزيهن تعالى الله علوا كبيراً عما يقول الظالمون الظالمون تسبيح تسبيح هو تنزيه عن كل نقص عن كل عيب مع التصافل الكمال والجلال والبهاء والعظمة انظر إلى اليهود كيف وسم الله دار الفعل انظر إلى النصارى كيف وسم الله دار الفعل وصفوه بالنقص فالله يسبح على ذلك ينزل الله دل الافعال وذلك لما جاء الرجل قال إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحه لما أردت من هذا يسبح ينزل الله دل الافعال رضي الله عنك ورسوله صلى الله عليه وسلم منزهنا عن كل نقص وعن كل عيب قال قال الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والله العزيز الحكيم تسبيحهم تنزيهم هذا تنزيه من الله دل جل فعلا تسبيح تقضيص من الله جل, جل تسبيح تقضيص لله جل فعلا من عباده من خلقه وقالت يهود الله مغلولة غلة أيدي مران ينفق كيف قال الله جل فعلا ونصار نسب له الولد ونسب اليهود له الولد سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا والمكة نسب الملائكه بنات لله فلذلك قال الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وأيضا من وصف الله بالنقص انهم يستشفعون بغيرهم يعبدون دون الله ويقولوا من عبدهم إلا يقربون الله يزلفه الله جاء على يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ورجون رحمته ويخفون عذابه ويخفون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا قال الله تعالى سبح لله من سماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين أمنوا كما قلنا كثيرا فأنا من سعود غيره كان يقول إذا وجدت الله قال يا أيها الذين أمنوا نداء على المؤمنين فوزني الإصغاء وليعلم, ولي سمعة وليعلم انه امر ياتمر به او زوج ينزعج عنه وليعلم ايضا بان علامات الايمان ما ياتي من الاحكام التي لابد بد ان يطبقها سمعا وطاعا لربي جليف أولي يا أجوال الذين أمنوا كانوا قالوا علامة إيمانكم يا أجوال الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلوا وهنا ثبت لهم الإيمان وقال ليس ليس من الإيمان أن تقول وأن تفعل خلاف ما تقول ليس من الإيمان أن تقول وأن تفعل خلاف ما, ما تقول آمين ربعا حفظكم ربي فيقول هنا يا أجوال الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلوا إن على من يعد عدة أو يقول قولا أو يعد عدة ويقول قولا يعني لا يف به وهذا ست بهذه الآية الكريمة أن من ذهب من العلماء السلف لأنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه غرم المعود أم لا احتجوا أيضا من السنة المثبت في الصحيحين نعم حبيبي رضي الله عنك يا شيخ الشام. أمن الله عليك بالخير والبركة والبر وثبت الله الخير. فينا فيك أن الله عليه وسلم أن ينفعك الأمم الإسلامية. الله خير شيخان. كنت مواعد أيضا عادل أن أنا أذهب للشيخ هاني اليوم. وكنت أريد أكلمك لكن كنت مشغول جدا. فان شاء الله أراك بإذن الله الأربعاء بإذن الله. رضي الله عنك شيخان. نفع الله بك الأمم الإسلامية. فقوله تعالى يا يا الذين آمنوا رما تقولون ما لا تفعلون. أيضا هناك في فهم الآية وله ورفو وسطي عدول. يا أيها الذين آمنوا لا يحلو ولا, ولا يمكن أن يكون لائقا باهل الإيمان الذين يتوسمون رضا الرحمن ويترسمون خطى النبي العدنان يريدون المبيت في الجنان في الوطن الاصيل في المبيت في الجنان فهؤلاء أن, أن يتصروا بصفة المنافقين بأن يقولوا ما لا يفعلون او يفعلون ما لا يقولون وهذه صفة من صفات النفاق فصفات الإيمان أن يقول ما ان يقول ويفعل ويفعل ما يقول طبعا هنا بد نظره ممحصه في هذا الباب النظر المحصه في هذا الباب ان انه يقول قولا ويامر امرا فيكون هو الذي قد ياتي بهذا الامر او ياتي بهذا, بهذا القول ان كان واجبا او كان مستحبا فقد نقول ان همته لا تعلو إلى ذلك فيقول القول يتمنى لغيره أن ان يستفيد بهذا القول ان يعمل به فيستفيد هو منه فهذا من باب نظر الامر ان سمع مقالاته كما سمعها ليس من باب النفاق لكن باب النفاق هو أن الباطن يخالف الظاهر النفاق الحق هو أن الباطن يخالف الظاهر أما إذا كان الظاهر يوافق الباطن ويكونه قد يعني ضعفت همته أو ضعفت قوته أو ضعف سيره فما يستطيع أن يعمل بما بمقالة وأنه اراد أن يعلم الناس به لعل أحدا يعمل به نقول له هنا الآن لا ت تخل... أن تخرج من هذا الباب لأن النبي ماذا قال قال ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من كنا في أو قال النبي صلى الله عليه آية المنافق علامة المنافق ايه المنافق ثلاثة إذا وعده أخلف وإذا حدث كذب وإذا وإذا تؤمن خان آية المنافق ثلاثة إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا تؤمن خان رأيتك تفعل وصليت خلفهم جزاك الله خير يا شيخ رب يرضيك أرض عنك ويحسن ليك رأيتك تفعل وأنا أصلي على الجنازة التي كانت قبلك فرأيتك تؤخرهم تنقلت انا بين السيارة إلى السيارة وصليت للنواة المكروفون كان مقطوع على انه يخرج في الخارج يعني رضي الله عنك وأصلى الله عليك أمريك. شكر الله لك جزاك الله خير نرجع الى الايه قال الله على من ما, ما لا ما لا تفعلون وقول النبي عليه آية المنافق ثلاث إذا حدث كذا وإذا ثم نخان وإذا, وإذا وعد أخلف لابد أن, أن, أن نبين هذه المسألة مسألة هذه الآية أزم فيها هي مذمة أن أن الظاهر خالف الباطل لا أن الرجل قد يقول قولا من الخير لكن لا يستطيع همته ولا تعال به أن يفعله ويتمنى لأحد أن يفعله هذا هذا غير ذلك هذه غير تلك ليست هذه من النفاق المذموم هنا هو النفاق والنفاق هو مخالفة الظاهر للباطل لذلك شوفه بيقول آيات المنافقين إذا وعده أخلف العلماء يقولون الخلف المزموم هو هو المبيت عند الوعد الخلف المزموم هو المبيت عند الوعد يا رب أمين أمين امين وياك الشيخ وياك الخلف المزموم هو المبيت عند الوعد وما معنى ذلك معنى أنه يعد ويعلم أنه سيخلف سيخلف الوعد يعد ويعلم انه لن ينفذ هذا الوعد ولم يعمل به فهنا هنا يكون الخلف مذموم هنا يكون الخلف مذموم يبقى الخلف المذموم مقيد ليس مطلقا وهذا لا بد ان تتعلمه جيدا في هذا الباب الخلف هنا مقيد وليس وليس مطلقا الخلف المذموم هو المبيت عند الوعد أما من من غلبته من غلبته يعني حاجته او انشغل او شغله الشاغل فلا يدخل في هذا الباب لا يدخل في هذا الباب لانه ما اخلف ما أخلف مبيتا وما أخلف راضيا والمزموم فقط من آيات المنافق أنه يعد وأنه يعلم أنه يخلف يعني يغش يفعل ذلك خلسه تغريرا بمن أمامه إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا حدث كذب أن دابه الكذب, الكذب كبير من الكبائر وان وجدت رجل إذا تكلم كذب وإذا, وإذا فعل كذب فعلم أنه من المنافقين قال الله تعالى عن الأهل الكذب أعظمهم الذي يكذب الله على رسوله ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام لتفتروا على الله الكذب انظرنا واليهود كانوا يفعلون ذلك ولذلك اليهود غيروا كتاب الله للفعلة غيروا آيات الله للفعلة كذبا على الله لأن يحرفون الكلم عن مواضعه ولذلك يقول للسلام لا يزال المرء يكذب واتحرر كذب حتى يكتب عند الله يكذاب وإن كتب فإن الكذب يهدى الفجور والفجور يهدى النار نعم قال وإذا تمنا خان وإذا تمنا خان وخيانة الأمانة التبيت أيضا على الخيانة ولو يؤتمن يؤمن الحديث يؤتمن على ما جاءه من السر يؤتمن على, على على على أمانة فيضيعها خيانة ويكون ويكون خسيس الفعل يكون خفيف الفعل وهذه ليست ولذلك الحديث وكان في ضعف شديد لكن المعنى صحيح يطوى المؤمن على كل خله سوى الخيانه والكذب عليكم السلام الله عليك. المؤمن على كل سوى الخيانة والكذب سوى الخيانة والكذب نعوذ بالله من الفزلان. نعوذ بالله من السلام عليكم السلام سوى الخيانه والكذب لذلك قال يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون ما أنت ترى ترى أنه يتكلم عن حكم الله جل وعلا ويتكلم عن الشرع ويرب الناس على الشرع ويقول شرع الله يقول كذا وذا ما تاتي عند المنازعه ينازع احدا ثم تقول له الشرع يقول ويقول يقول لك انت هتعلمني الشرع والله العظيم أقسم بالله انا في مشاكل قريبه من وقت قريب وانا اكلم اكلم اكلم, أكلم دكاتره يعني اكلم دكاتره هذا اكلمه خلطه شوف المساله بأسرها عند النزاعات طوله الشرع تحكم ولذلك انا أرى اهواء تتحكم في بعضهم وأنا كما قلت دائما لعل الله يبتليهم من انفسهم وتكون المساله مساله تلبيس النفس أو تلبيس الشيطان تحكم الشيطان في الإنسان بانه يلبس عليه هذه فيها دلاله على أن هناك شيء في القلب هناك شيء في القلب لانه لا يلبس الشيطان تلبيسا تاما مطبقا ومعاودا في كل مرة إلا أنه يكون هناك في القلب شيء فلا بد من اصلاح القلب اولا ولا بد ايضا من الفقر لانه ممكن يكون في جهل أيضا في الوسط و اساءه الظن مشكلة كبيرة جدا فانا مجلس مع دكاتره بيتعلمون الشرع ويعلمون الشرع ثم ناتي بعد ذلك يعني نكلمهم مع الشرع لا يقبلونه هذه مصيبه هذه هذه مصيبه وان قالنا تحايل أنا افعل لا انا اقول لك الان طوره الشرع تحكم طول طول تحكم في كل شيء، فلذلك نقول هنا رما تقولون ما لا تفعلون أن تعلم الناس الشر وتعلم ان فطولة الشرق طولة طول طول الشرعة ليس بها هنا المسألة عظيمة جدا وبدل من ان هو يعني يشكر الله أن أحد ذكره بالشرع الذي يعمل به يقول طب لو أنت في مكاني تفعل هذا فالعجب كل عجب من هذا الكلام العجب كل العجب يعني من هذا الكلام أنه يقال يعني كيف تقول لو كنت في مكاني هذا شرع والشرع يجب التعامل معه بالسمع والطاعة والله جعل قال مكان المؤمن المؤنى إذا قاد الله ورسوله امرا يكون لهم الخير من أمرهم الشرع هو الذي قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في أجرى بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما ما ما, ما الذي يحدث في في الدنيا في هذا الباب على مسألة الـ الـ الـ الشرع عندما يظهر للناس سبحان رب العظيم لكن كما قلت المسألة على القلوب الله يعلم بالمصلح من المفسد والله يعلم بما من أراد ومن أراد غيره فالله أعلم بذلك لذلك أن ترى الله تعالى يعطي من يشاء ويمنع ويمنع من يشاء فسبحان رب العظيم هنا في هذه الآية العظيمة أو هذه الآية العظيمة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون يخرج من ذلك مستثنى من ذلك وهو طبعا تعلمون بأن عمر المخطب كان إذا حكم على الناس بشيء لم يحكم عليه يأتي إلى أهل بيتي فيضمه فيضم أهل بيتي جميعا ثم يجلس فيقول وهذا قول واضح فيأتي فيقول فيقول إني سأمر الناس غدا بكذا وأنتم أول من أمره نعم فإن انخرم عند واحد منكم شيء نكلت به نكالا أمام الناس جميعا نكلت به نكالا أمام الناس جميعا شفاهم القطاب ماذا يفعل في هذا الباب وهو ولذلك لابد لانسان أن يعلم يعني أنه عليه, عليه أن يكون أكثر الناس نصيعا لكتاب الله في علاه قصومة النبي يا أيها الذين عملوا لما تقولون ما لا تفعل لا يدخل في ذلك أن الرجل يامر الناس بالوتر فياتي في يوم لا يستطيع أن يوتر فينام عن الوت أو ينام عن القيام بعدما كلم الناس على شرف المؤمن في قيامه لليل أو ينام عن كذا المهم أن المسألة تكون فيها ما فيها من من هذه الأبواب المهمة وهي مطابقة الظاهر الباطن. ففي قول يردين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون يأتي المسألة على عمومها وإطباقها لأنه قد يتعلم مرء العلم ولا تأتيه القوة ليستطيع أن يطبق هذا العلم فيعلمه غيره فيطبقه ويستفيد ويستفيد منه ويسارع فيه فيكون هنا قد استفاد علما وعملا بأنه هيج مشاعر الآخرين لتطبيق هذا العلم ليس كل من قال بأن الصيام الصيام من أفضل الطاعات صام ابن مسعود كان يقول الشئ افضل التعاطي وكان يقول هو يرهقني ويضعفني عن قيام الليل وقيام الليل احب الي من الصيام فكان يترك الصيام من أجل من اجل قيام الليل فالمساله هنا فيها مساله تعليم الغير في هذا الباب لان العلم ينتفع أن أن يتعلم ويتعبد بذلك من الناس أو يتعلم فيعلمه للناس ليتعبدوا به صدقا اختلافا اختلالا نعم فهنا المساله في قول يا يا دي دين امان تقولون ما لا تفعلون مساله مخالفه الظاهر الباطن نعوذ بالله من مخالفه الظاهر الباطن ونعوذ بالله أن يكشف الله عن قلوبنا فيجدنا من المدلسين أو من الذين يعني يكذبون على الله دلفؤله أو الذين يغررون بخلق الله جل في علاه نعوذ بالله من من يغرر بخلق الله ونعوذ بالله من مخالفة الظهر والباطن واعلموا قاعدة عامة ولابد أن تطبق وترينها أو سترونها حقيقة في الواقع المنافق لا ي... لا... المنافق يؤتى بنقيد قصده المنافق دائما يؤتى بنقيد قصده عليكم السلام الله فالمنافق يؤتى بنقيد قصده قال يا, يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما, ما لا تفعلون قال الله النبي صلى الله عليه وسلم اربع اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا من كانت فيه, فيه واحده منهن كانت في خصله من خصال النفاق حتى يدعها نعم ففيها خلف الوعد وفيها الكذب وفيها أيضا خيات الأمانة وا فيها إذا عاهد غدر إذا عاهد غدر نعم ولذلك قال الله تعالى كبر مقتا هذا كبر م كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعله رضي الله عن محمد وعبدالوهاب عن عامر نرى قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبي فذهبت ل لأخرج لألعب فقلت أمي عبد الله تعالى أعطيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردتي أن تعطيه قالت تمرا فقال أما إنك لو لم تفعليه كتبت عليك كذبة أما أنك لو لم تفعليه كتبت عليك كذبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الله أجمع وإنقل وخير الناس هو من, من سمع بالخير فأشرع إليه الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسنه والله ما جعلنا منهم يا رب العالمين، منهم يا رب العالمي ولذلك المسألة تدور على أن الصادق يسعى أن يكون ظاهره أن يكون ظاهره كباطني وأن يكون أن يكون باطنه أفضل أيضا من ظاهره وأنت ترى يعني كان العلماء المحدثون يقولون من عمل بالحديث مرة صار من أهله، وكان يقول الزهري يا أهل الحديث عليكم ب كم ب... عليكم بذكر الحديث على كل أربعين حديثا تعملون به حديث هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا وإلا ارتحل ولذلك ورد مرفوعا موضوعا وموقفا صحيحا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كل الناس هلكا إلا إلا العاملين والعاملون هلك إلا إلا المخلصين والمخلصون هلك إلا قال قال كل الناس هلك إلا العلمين والعلم والعلمون هلك إلا العاملين والعاملون هلك إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم والمخلصون على خطر عظيم نعم الفوائد المضمّطة من أفضل الذكر تنزيه الله عن كل نقص معيب سبحة لله ما في في فرط المؤمن الحق من طابق ظاهره باطنه أشهر الناس فعلا المنافق فهو أبغض الناس إلى الله لا يفعلها أشهر الناس فعلا المنافق وهو أبغض إلى الله لا يفعلها لقوله كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعله وفي الحمد منه لا تفضل لا تفعل فقر فقر, فقر أيضا أريد